إِنَّ اللَّهَ اشْتَلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْلَاتِ وَلِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ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 الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ قَائِمُونَ لَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَغُضُّوا فَاصْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أصحاب وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُؤْذِتِهِ وَعَدَهَا بَائِعَةً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليظل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن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 الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعَشْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعَشْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَتْ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَعَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تاب عليهم إنه بهم فالرصيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم ام نفوسهم وظنوا, وظنوا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 ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موقعا يغيظوا الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو النيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون راديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فَلَوْلَا نَذَر مِن كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ